أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمالية أزواج من الرأن اثنين من المعذ قل آذ حرم أمن انفيين أما اجتملت عليه أرحام الانفيين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكري حرم أم الأنثيين أم مشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يضعمه إلا أن يكون ميتساً أو دماً مسفوحاً أو لحم خزير فإنه رجس أو فسقاً أحل لغير الله به فمن الضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم بَغَى لِلَّذِينَ هَادُوا أَنَّا كُلَّذِي ضَلَّ فَرِيقٌ مِّنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَطْعَمْنَ طَعَامًا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْضِهِمْ وَإِنَّ ما لصادقون؟ فإن كذبوك فقر ربك رحمة واسعة ولا يرد به على القوم المجنمين سيقول الذين شركوا اللهم أشركنا ولا آبارنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله العجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين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 ولا تتبع أهوى الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتمى حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين يَحْسَانَا وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنَ الْإِنَاءِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ إِيَّاهُ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسًا الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مالا يتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلو أشده وأوفر كيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا مسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم له لعلكم تذكرون وأن هذا سراضي مشتقيما فاتبعوا ولا تتمعوا الشبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا مرسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء ما هم دون رحمة اللهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزل لهم بارك فاتبعوه والتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إن إنما أنزل الكتاب على ضائمتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو أن نزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَنْهَمَ رِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عِنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْطِفُونَ عَنْ آيَاتِ نَاسُوا بِمَا كَانُوا يَصْطِفُونَ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أم يأتي ربك أم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل أن كسبت في مانها خيرا، كل ذرء إننا منتظرين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء.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 قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّيِّهِ إِلَى سُرَاطٍ مِشْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُتِكِي وَمَحْيَا يَوَمَاتِي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو أرب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزروا آزرة مزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَهُمَّ جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ تَوْقَ بَعْضٍ درجاتٍ يبلغكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه اسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. صاد كتاب منزل إليك فنا يكن في صدرك عرج منه لتنفر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما منزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا أوليان قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أم قائلون فما كان دعاهم إذ جاءهم مأتنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين فَلَلَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذِنِ الْحَقِّ فَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِينُهُمْ فَالَلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُمْ فَأُولَئِكَ النَّبِيُّ نَخْسِرُ وَأَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ